بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسه ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ربك بربك الكريم الذي خلقك فسوىك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرّامين كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار